فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنشَأْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ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 فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَو أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَاتَّخَذْنَاهُ مِلَّةً لَّدُنَّا لَاتَّخَذْنَاهُ مِلَّةً فاعلين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 أن اتخذوا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 هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا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 إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا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 كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هَٰذَا الَّذِي خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ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 قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وَونظع الْ الموازين القِصطَيِ القياامَةِ فَلاَا تُلَم نَف الس شَيْئ وَإِنكَانَ مِثقَالَ حَبٍَّ مِن خرْدَ ل أتَينَا بِهَا تَن بِهَا وَكفَابِنَا حاسبين وَلَقد آتَينَا مسى وَوهَون الفُرقان وَضْ وذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلاَّعِبِينَ قَالَ بَنْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمٍ قالوا فَأْتُوا بِهِ على أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَش قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينققون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينققون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون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 ونجيناه ولوقا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وَجَعللناهُ أَئَِّتَ يَهْدُونَ بأَمرِنَا وَأَوْوحَنَا إلَهِم وأأَوْحَينَا إلَيْهِمْ فعََّ الْ الخَيراتِ وَإقامامَ الصَّلاةِ وَإت الزَّكَ وَوكَوا لناَا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 انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرز اذ نفشت فيه غنم القوم اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وليسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من ذلك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 فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَامِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وذنوا اذ ذهب مغاضبا فظننا الا نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا رَّبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَن تَخَيير الْ الوالثين فَسَْجَبنالَهُ وَهَبن لَ يَحْيا وَصْلَحْناَا لَ زَووجَ إنهم كانَوا يسارِرونَ ف الخَيراتِ وََدُلونناَا رغَبًا وَرهَبَا وَدُلونَناَا رغَبَ وَرَهَبَ وَكانونناَا خاشعين. التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتَ اَجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا قَدْ كُنَّا هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ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 ان الذين سبقت لهم من الحسنا اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم هذا يومكم الذي تمتعدون يوما نطوي السماء كطيس جل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا انا كنا فاعلي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 وَإِنْ أَدِرين أَقَربٌ أَن بَعيدَّ تُعَدُون إِهُ يَعلَمُ الْ الجَهْرَ منِنَ الْ القَوونِ وَيعلملَم مَا تَكْتُون وَإِنأَدِرينَ عَهُ فتْنَةُ لكُمْ وَمَتَعُ إلَى حين قلَ رَبِّحكُم بالِالْحَُّ وَربّنَ الرَّحْمَُ الْ المُسْتَعاانُوا عَ مَا تَصِفُون